بسم الله الرحمن الرحيم اقترب لنا في حسابهم وهم في غفلة مغربون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محلة إلا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 وهو السميع العليم بل قالوا أبراث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحين إليهم فاسألوا أهل الذكر إن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 قَدَأَ زَلنا إلَكُم كِثَب فيِي لِككُمْ أَكَ ل تَأتِلُ وَوكَن قَقنا مِن قَرية كََت وَالنَةَ وَأَن شَأنا بَعدَهَا قَوْمًا آقَرين ثُمَّ مَا أَحْسَبُوا بَسَنَا إِلَٰهًا مِنْهَا يَرْكُمُونَ لَا تَرْكُمُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُسِّتُّمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حقيلا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعين لَوْ أَعْدَنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوَهُ وَلَنَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاهِمِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْنَعُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن نَّعْذُرُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْكِرُونَ يُتَبَّعُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَسْتُرُونَ فَمَّنِ ٱتَّقَىٰ ٱللَّهَ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يطفون لا يسأل عنهم ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ نَعِمَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ بَلِ اكْتَتَهُوْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُوهُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الرَّحْمَٰنُ وَلَدَا تُبْحَانَهُ بَلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَمِنْهُم مُّشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَلَٰكِنَّ جَزَاءً جَهَنَّمَ كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رسقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أَفَلَا يؤمنون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك أَفَإِن أفإن مست فهم الخالدون كل نفس انقذ لمن ونبلكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هدوا هذا الذي يذكر الهتكم هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ لِذِكْرِ الرَّحْمَنِ كَافِرُونَ قُلْ إِن كُنتُمْ مِن عَدْلٍ فَأَرُونِي آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ لَذُوقُوا صَاعِقَتَهُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْهِ مِنْ حِمَارٍ وَلَا عن بل تأتيهم بغتة فسبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا فَصِرٌّ وَلَهُمْ مِّنَ مَا يُحْبَطُ بَل مَّتَّعْنَاهُمْ أَلَٰٓئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن نأتي الأرض ننقفها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إلى ما ينذرون ولئن لَكِنَّ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَظْلِمُ وَاجِنًا الْقِطْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا وَإِن كَانَ مِن صَالِحَةٍ مِنْ خَرْبٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَبِهَا أَمْرٌ وَذِكْرًا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمًا إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَّعِبِينَ قَالَ بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أظلامكم بعد أن تولوا فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا تَمِعْنَا فَتَنْ يَذْفُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ عَلَّمَهُ يَشْعُرُ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ تَعَالَهُ كَبِيرٌ هَذَا أَسْأَلُهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ وقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما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 وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ قُلْ يَا أَهْلَ نُوحٍ بَرَدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرْسَلُوا بِالْكَيْدِ فَجَعَلْنَاهُمْ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إتحاق ويعقوب نافلا وكل من جعلنا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 ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاتحين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَدودَ وَكُلَمَانَ إ يحقُناانِ فيِي الحَوْثِ إَِّ فَشَكْ فيه غَنَمُ القَون كَِّكَ شَكْ فيِيهِ غَنَمُقَمِ وَكُ لِحُكْنِ منِ شَاعد فَفَهَّهكُ لَن وَكُل آكَينَا خُنَ وَعن وَتَفَقَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ نَتْبَعُهُ وَالطَّيْرَ وَكُلَّ مَا فَعَلِينَا وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَ تَرَبُوتٍ لَكُمْ لِتُغْنَنَّكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ ولسليمان الرح عاطفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوفون له ويعملون عملا دون ذلك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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِذْ نَأَيْنَا وَإِذْرِسَا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضما فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أن سبحانك إني كنت مِنَ الظالمين فاتجبنا له ونجيناه من الغن وكذلك ننجي المؤمنين وذكري يا إبناء ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ورهبنا له يحيا وأصلحنا له جوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقفعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَبَغَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُتْنَا أَنَّىكَ عَنْهَا مُدْبِرُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيثَهَا وَهُمْ فِيهَا مُسْتَأْنِسُونَ فُتُنٌ لا يحزنهم الفجر الأكبر وتتلقىهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء تطيف في جل من الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأرض يركها عبادي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 وَلَوْ فَقُلْتَ اَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَبَرِّي أَقْرِبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تَعْتَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ بِنَاحِينَ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَفْضَ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُتْعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ أيها الأخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة